بسم الله الرحمن الرحيم يَا أ ي ه َ ا النَّبِيُّ ل م َ ت ُ ح َ ر ّ م ُ مَا أَحَلَّ ا ل ل َ ه ُ ل َ ك ت َ ب ت َ غ ِ ي مَرْضَاتَ أ َ ز و ا ج ِ ك و ا ل ل َ ه ُ غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ِ ي م و َ ق َ د ف ر َ ض َ اللَّهُ لَكُمْ ت َ ح ِ ل ّ ة َ أ َ ي ْ م َ ا ن ك ُ م وَاللَّهُ م َ و ْ ل ا ك ُ م و َ ه ُ و ا ل ع ل ي م ُ ا ل ح َ ك ي م و َ إ ِ ذ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أ َ ز ْ و ا ج ِ ه ِ ح َ د ي ث ً ا فَلَمَّا ن َ ب أ َ ت ْ بِهِ و َ أ َ ظ ه َ ر َ ه ُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ ب َ ع ْ ض َ ه عَرِفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا ن َ ب َّ أ ه َ ا بِهِ قَالَتْ مَنْ أ َ ن ْ ب َ أ ك َ ه َ ذ ا قَالَ نَبَّأَنِيَ ا ل ع َ ل ي م ا ل خ َ ب ي ر إِن تَتُوبَا إ ِ ل ى ا ل ل َّ ه فَقَدْ صَغَتْ ق ُ ل و ب ُ ك ُ م َ ا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 كن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ف ي ب ا ت وأبكارا يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا قُوا أ ن ف ُ س َ ك ُ م ْ و َ أ َ ه ْ ل ي ك ُ م ْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ و َ ا ل ح ِ ج َ ا ر َ ة عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غ ِ ل َ ا ظ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ا ل ل َّ ه مَا أ َ م َ ر َ ه ُ م و َ ي َ ف ع ل و ن َ مَا ي ؤ ْ م َ ر ُ و ن يَا أ ي ه َ ا ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا لَا ت َ ع ت َ ذ ِ ر و ا ا ل ي َ و ْ م َ إ ِ ن م ا تُجَزَوْنَ مَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ْ م َ ل و ن يَا أ َ ي ُ ه َ ا ا ل ذ ِ ي ن َ آ م ن و ا تُوبُوا إ ل ى ا ل ل َّ ه تَوْبَةً ن َ ص ُ و ح ا ع سَا رَبّكُمْ أَكَِّرَعَكُم سَيآاتِكُمْ وَودَخِلَكُمْ جََّاتٍ ت َ ج ر ي م ِ تَ تحتِهَا الْ ا ل ن ْ ه َ ا ر ُ يَوْمَ لَا ي ُ خ ز ِ ل ه ا ل ن َّ ب ي ي و م ل ا ي خ ز ِ ا ل ل ه ُ النَّبِي يوم أ َ و َ ل َّ ذ ِ ي ن َ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا ي َ ق و ل و ن َ رَبَّنَا أ َ ت ْ م ِ م ل َ ن ن ُ و ر ن َ ا و َ غ ْ ف ِ ر ْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا ا ل ن َّ ب ِ ي ُ ج َ ا ه ِ د ا ل ك ُ ف َّ ا ر َ و َ ا ل م ُ ن ا ف ِ ق ِ ي ن َ و َ ا غ ْ ل ُ ظ ع َ ل َ ي ه ِ م و َ م َ أ و َ ا ه ُ م جَهَنَّمُ و َ ب ِ ئ س َ ا ل ْ م َ ص ي ر ُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ل ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ا م ر أ ة َ ن و ح ٍ و َ ا م ْ ر أ َ ة َ لُوطٍ ك َ ا ن ت َ ا ت َ ح ت َ ع َ ب د َ ي ن ِ مِن ع ب ا د ِ ن َ ا ص ا ل ِ ح َ ي ْ ن ِ ف َ خ ا ن َ ت ا ه ُ م َ ا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 وَنَجِّنِي مِن ْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ و َ م َ ر ي م َ ا ب ن َ ت َ ع م ر ا ن ا ل ت ي أ َ ح ْ ص ن َ ت ف َ ر ج ه َ ا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن ر ّ و ح ن َ ا وَصَدَّقَت ب ِ ك ل ِ م ا ت ِ رَبِّهَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ